<متحدث> مع الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المعلومات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آلك وصحبك ومن صار على آليه أما بعد اخوه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استمعتم لهذا العنوان اثار الذنوب على الافراد والشعوب وهذه المعارضه من باب الذكر والتدفع عز وجل وذكر فإن الذكرى توقع المؤمنين كلنا يحتاج لهذه المواعظة للمتكلم والواحد وللمستمع حقيقة لا بد أن تدرك وهي من سنة عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير سنة الله دي في معصيته سبحانه وتعالى فيها العقوبه العاجلة والعقوبه العاجلة أيضا للرب أتى على الأطراف وعلى المجتمعات. في العادلة أي في الدنيا. وفي الاخره يعارب الإنسان إذا شاء الله سبحانه وتعالى لنفه. Ik ولا حي لتبعث جمال شامل ربنا اخبر به في هذه الايه الكريمه مما صنع في عباده ولو اخذهم الله بهذا الفعل ما ترك عليها من داء اخذ الإنسان او حيوان يتب على الناس كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من العرب ومن أخبار النظيم الذين عدوا على الله سبحانه وتعالى وعصر الله سبحانه وتعالى أخبرنا الله عز وجل عن الكثير منهم وكأي من قرية عزت عن أمر ربها وغفره فحسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً مقرص فكانت عاربة أمرها خسراً أعد الله لهم عناواً شديد فاتقوا الله ياهود كأني من غير يعني كثير من أهل القرى عفوا عن امر الله عز وجل وعفوا رسل الله سبحانه وتعالى فعذبهم الله عذاب شديد ودمرهم عن بكره ابيه كثير من الغرق كذلك ضرب الله عز وجل المثل بأهل مكة مكه ضرب الله مثلا قريا كانت آمنة مطمئنة يأتيها لتها من كل مكان وهذا ما ينشده الناس من السعادة كل العالم الان ماذا ينشد؟ ينشد الأمان ينشد الطمالين ينشد الرزق الواسع والعيش الضغير جاء الله سبحانه وتعالى وفّره لأهل قدير كانت آمنة مطمئنة يأتيها نزقها رغباً يعني لزق كثير النزق الزريف هو الكثير من كل مكان النزق يأتي إليها ولم تذهب إليه إياه تعيش كانت النتيجه من الانسان فكبرت بانعم الله كبرت بهذه النعم نعمه الامن نعمه الطمانين نعمه الرضا الذي ياتي بغير علاوه ولا كلفه كان الجزاء من هؤلاء الكبر بانعم الله ماذا كانت النتيجه فاذاقهم الله لما سموه bedelen allemaal de hoop. De dood, de dwergen die bedoel, vageg Allah, De hoop, wie maakt het niet De En van dit is Sunna. Synan الله, dat In het niet is, eeja, beter. Als je kijkt, als je kijkt, als je kijkt, als je kijkt, als je kijkt, als je kijkt, als je kijkt, als Ja, dat Maar van de etcetera. يتحول لعقوم جماعي إذا كان فيه غرض. إن الناس إذا رأوا الحكم ثم لم يغيروه أوكر الله أن يعذبهم بإقرار من هذه. ثم يغيروه فلا يستجيب في ذلك سبحان الله. لما الإنسان لعقوم ترفع إلى السماء. قالوا ربنا يجب عليكم. لكن ذلك الناس فهاونوا فيه وسكتوا عليكم. فذلكم قائلين من عبوبة وإذا حدل العبوبة تالبات حمال التكام. يدعونه فلا يسجيبونه. فإذا كنت أبو بطل الصديق رضي الله عنه قال أيها en dan moet dat أبو بكر الصديق قال داول الخاطئ قول الله عز وجل عليكم أفوكم ولا يقولكم من بل ونتعبوا إلى الظاهر الايه إذا الإنسان أحد الآية الظاهره هي على الفقوم شاء لكن أبو بكر الصديق فسر هذه الآية بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبُون إلا الناس إذا رأوا المُكَر ثم لم يُرِيروه أو شف الله عَيْنَهُ لإدراك من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب لهم أيضا إعلان الفواحش والسقوط عليها والمُفَاخر بها دين ولد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عاشر عشرة في ركب من المهاجرين او من الانصار فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصانا خمس اعوذ بالله ان تدركوهن او نزلت بكم الخمسة حصان فاحشة فاحشة الزنا فاحشة الفجور فاحشة الدعوة للزنا فاحشة الدعوة الفجور ولا نكين بل من آكر انكر عليه حتى يعرضوا بها كون الفاحشة على لي توقع على حدث ولا حرج تسفع على لي حدث ولا حرج وأمور كثيرة في هذا الزمان الذي نعيشه ونحكيه. وما رغبت الفاحشة في قوم حتى يؤذروا بها إلا إلا فيه. نعم. إلا ابتلاهم الله بالصواهيم أو إلا فشى فيهم الصواهيم يطرعون اسم السلطان السلطان في زمان العيائز الزيين كان فيه لكنه كان مرضى دين كان مرض الحليب يصيب المرضى إما في السلطان وإما في الرحل وما كان بيأكل جلسات بتاع العلاج للسلطان في زماننا هذا كان إذا اكتشف إحدى المنى صلطان السدي أو الرحم، أكاد يستعصل الرحم أو السدي والمسألة جنوب عادية حتى الآخر حليم استعصلوا الرحم من أجل السرطان وما زلنا على غير الحياة منذ عشرات السنين، وأزيل السدي كاملا وما زلنا على غير الحياة عشرات السنين، لكن صلطان اليوم امش اهمش بيه مش رب. بصوا اذا غزب. هلأ. قلت مش هو اي جراحة. اتأكد شنون. اتأكدتنا. نبضعون احنا دير عمرنا من الخمسين للستين. شفنا دينا امرار ما كنا بنعرف. ما كنا بنعرف. ما كنا بنعرف. انا بالذات ما كنتبه عارف يا ولنا الصورة بتاع البعوثي في شاشة بتاع السينما متجوية، وبيحذر الناس عن البلاد نتيجة البعوث. يا رب أصلت الصورة دي سنة ستين قعدت في ذهني لحد السبعة وسبعين حتى شاهدت الوضع البعوث حقيقي بعيني. السبعة وسبعين كيفنا؟ أنا قلت لا كما أخذت حول ميلادي الله إلا رأى حمس وعيني سنة ومعنا قلت تعالى اسمها ميلادي. هسه الطفل الصغير يخرج من بطومه لمن يحلل عمل الله علنه إلى الغان جاء الكبير علنه فشل سمعت بالفشل زمان ما سنحن نفس الكلام طبعا انا نفس الشيء مرضة الفجر الفجر والداء اصاب واحد اقونا في السعودية سنة ثلاثة وثمانين اكتزناك بالمرض كيلة وغسير كيلة وجلسة فلسين وما كان من ولا باشي بسهولة امسك لي سكر الشباب الان ده السكر ده عندنا في النام العداري الواحد عمر سبعين سنة لكن لماذا يشيل السكر يقوم برا لا يا ابني ما بتشرب السكر يقول انا عندي سكري وتشرب الشاي هو الجمعه ولكن لاي اصدق مرض السكر انت واحد من القريب ان الاعداء الاعداء شيلو عند السكر والمماتق الله يرسل طيب ليش هذا يا فادي العضو الصحيح الناس يعذرها لذنوب العباد لانه من ذنوب العباد انها تنقذ الناس الامن تلبس الناس الخوف يكون سبب للدور والمجاعات شظف العيش الحياه ضنكا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في الدنيا ان رب هو الغفور ونحشره يوم القيامه اعما قال الله عن قومه صالح اتاه صالح بايه من ايات الله تدل على صدقه انه نبي روسل من عند الله فكانت ايته نابه وكانت هذه النابه لها كذب من النار واليوم كله لها وليل صالح في يوم يوم القريه يشرب موي اليوم الثاني الناس قاعده يجتمعوا عند الميه لروي وعنادهم ناس واشطار و all no. والمؤمن يتعز بالمناعز من الأبرى سنة الله لا تتبدل لا في السابقين ولا في اللاحقين لا في الكافرين ولا في المبين حتى الأقضية قد يصاب لنبه واذا سكت الاقوياء على ذنبه يقارنون معه بهذا الامر لانها لسنه الله سنه الله للذين خالقوا من القرب ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا نزل على نبينا قول الله عز وجل ليس بأماليكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يظهر يبقى لا يندفع نسيم شلل شلل شلل الواحد ان ظهر بالكفر والتأثير يحصل للدفاع الشوكي اذا عاش بعشر من شلل الواحد الصديق قال رسول الايه قاصمه الظهر من يعمل سوءا يبدا به ولا يجد له من دون الله وليا ولا بصيرا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصديق يا اباؤنا الا تصيبك الشوك؟ الا تصيبك الحمى قال بلى يا رسول الله قال ذلك بما يصيب الله عز وجل به العباد بذنوبه يوما به اخوانا في جل كده بدون اثر مافي لا بد من اثر يأثر عليك تضيق المزيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر في الحديث الصحيح ان العبد يحرم المزيد بمعصيه يرتكبها يكون عند المزيد ماشي عليه يرتكب لك معصيه من معاصي ربنا فيحرمك من شنو من هذا المزيد وما عند الله لا ينال الا بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن يجتغي الله يجعل له مخرجا وينزقه من حيث لا يحتفظ ومن يتوفر على الله فهو حسن بسنة لا تتغير ولا تتغير إذا كان المعاصي سبب لجلب العذاب جلب الهلال ذهاب الامر ذهاب الطمانية شبق العيس قيلة المهونة جور السلطان تمنع القطر من السماء ولولا البهاين لم ينفروا فجي لها بلاوي الشعوب كثير منا جور الصلاةين موجود هنا تنظروا على أين في ولا لكين وبيتنس الناس يسمون الزكاة أصل ما سمعنا ناس لما بالتلاف المطابي يوم الحاكم ردوا المسألة جيلة في سنة ودي ولدت في القصاد الخمسة التي عوجت منها الرسول صلى الله عليه وسلم العشرة نفرت وقله المؤونه ولون البهائم لم يمطر قدر المطر المتنزل في ايام الشتاء اذا اكرم في بعائل لا علاقه لها. يحكم وتعزل الظالم الحاكم الظالم كل البلاء غلى الاسعار سبب من اللقاء للهرمونه سبب للحكم القوم سبب للحكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الحاج تام الملوك عندي انا الملوك والذات معالي يكون رئيس او يقول وزير دبيد من روح قول اللهم مالك الملكين تودي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء في يدك الخير في على كل شيء قليل آيتنا كل البارد. لكن دهموا أنه الملوك في دمر يجديه من يريد ويمنع من يريد لدي بطارين معه. الحاكم والربنا هؤلاء على العباد بالذنوب. الشعب التغيب على الشعب المجرد ربنا الديه رب حاكم اجلا من الذين الويلاء جاء في الحكمة كيف ما تكون يولى عليكم في ناس يسيب الحديث ده للرسول صلى الله عليه وسلم لكن على الرسول ما سبق We hebben in de tijd van de oudere leeftijd al een aantal bedrijven die we hebben. We hebben een aantal bedrijven die we hebben. We hebben een aantal die we hebben. We hebben een aantal bedrijven die we hebben. die die die die die die die die die die die die die die die تشيل الشغلة فحطها فيها انتم منا ولا منكم على الجميع ان إذا اذا ابتلاكم الله بنا فبذنوبكم واذا ابتلى الله عز وجل بكم فبذنوبنا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير ائمتكم الذين تدعون بنو بنفس الدعاء والشغل لأخوان كلها بترجع شنو بترجع لأعمال العباد ترجع ربنا يتكفل أن يصلح يصلح هذا صلاة الحال في على الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم قرآنا ويكفر عنكم ويأصل لكم الله و الله و محكوظ إن يكتبوا الله يجعلهم مرفع وجداد المؤمنين جميعا حكاما ومحكومين إن يكتبوا الله لهذا الشرق أما ذلك عليهم القربان التواجر المرور يا بين الرجل والأير بين الصباح وغير الصباح يهديهم سبل وشار سبيل وشار قد من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع لدوانه للسلام ويفريهم من الضرمان إلى النور اليمني ويهديهم إلى صراط المستقيم يا بي سنة ما في تبدل وما في وشروط ما يراها من القراء لناس معايير للسياسة غير المعايير الشرعيه معايير للاقتصاد غير الاقتصاد الشرع معايير الامر غير الامر الشرعي في حاجات اتكلم عن توفير الامن كما اشرنا وعن توفير العيش الرغيد كما اشرنا وعن ان يمن الله عز وجل الصواب في امرهم لما يصلح دينهم ودنياهم لكن الناس هيو عاملة الصراخ ربنا اتنا في الكتاب العزيز ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض بس جئت امن واتقى بعد ان تظل المطر بعد ان تظل الارض ثمت انتظر الضرر يدين انتظر نسل الحيوان يفتر عشان تشنو لو أن أهل القرى آمنوا ورتفط لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأغبناهم بما كانوا يفسدون ولو أن أهل الدورات والإنجيلة ولو أنهم أغادوا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم سنة الله سبحانه وتعالى لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجد يأخذ بالصحابة ويأمرهم بتعليئين الحال ظاهر وعطي لتغيير الحال يقرب الناس إلى خارج الغري والبلد وأن يعكسوا ألت يده، أدولة تجيب مدهة والمدهة فرق تغيير الحال الظاهر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم waarbij we alleen naar de hemel, Allahumma, ja Allah, in hem naaien zal, en naaien zal, نفسك. أصلح نفسك اولا اعمل صالح اولا ثم ادعو الناس للاصلاح ابن الجوزي رحمه الله رجل معروف بالمواعظ وعنده كلام طيب بالزقايا وكانت مواعظه في الناس مؤثره فجاءه رجل مغلوب سلم عليه ولا لا أنا عيد سيد مالي والسيد علي لمعاملة غازية فعيدة يا شيخ يوم تخصص لي بمعظة في فضل العلم عسى أن السيد الغازي علي يعطي ليش من من قصوة هذا السيد فابن الجوزي رحمه الله وعد هذا المملوك غير لكن الموعظه تاخرت بعد فتره طويله المملوك ينفضل الموعظه والشيخ ما وعصى فالشيخ بعد فتره عمل موعظه في فضل العلم سيدي اتأثر بالموعظه وعتبرين. لكن لماذا اخرت الموجزة الى هذه المدة الطريقة. الموجودية مع الزمن. فقربت الشيخ على درافيق قال له وانا ما كان عندي ثمن بتاع رجيب. قال ليه ما كان عندي ما اشتريت ايها? مملوك. وتحصلت على جمال المملوك ما فترة. اشتريت المملوك وعتبته. عدت المملوك قبل النوردة عشان اكون أنا عامل مجنوب بما اعز لدي الناس. فقال لدي الناس سبب شنو? سبب التأخير. لزال كان فانا والله اتنكر على الناس. فعليه ان يعدل باصلاح في نفسه حتى من توعظه الا لا لك على معصيه فيتمانع لذلك العلماء نفسه رحمه الله لكن قالوا يحاسبون فيها صغير وكبير في سبايه الذنوب وفي النبايا لكن قالوا الصغير ان يحق الانسان كبيرة الصغيرة في حق الإنسان يمتد فيه يحزى الناس ويعلم الناس قالوا الصغائر أمام الناس فهي في حق كبيرة ليه كبيرة لأنها بتاهم من حياه الواحد بل جعلوا بعض المراعاه لمن يعز الناس انها من خوارق الكرامة ومن خوارق القروبه الاكشف والشرب في السوق كثير من العلماء والسلف راوه من خوارق من خوارق القروبه فكيف لفعل المعاصي وان كان الصرايب بينها تجعل العام من الناس يستهيل بها ويأتيها بالباب أنها حلال ما في القرآن بعمله، لذلك من أراد أن يكون له أهل عليه أن يترفع من فعل الصراية ويتربع من أن يقال عمل ما يقول. ان لا يخالف عملك قولا فهذا مما يضعف التأثير عند الناس و لاقتدادك لذلك من أراد أن يكون أو يريد أن يصلح الابرار عليه ان يهتم بصلاح نفسه اصلح نفسه ثم قدم الصلاح للناس يكون دعوه الى الصلاه مؤثره كما قال الشعير لقومي وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه انا ما داير ان عن شيء وأنا اقع هذا الشيء وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه إن اريد الا الاصلاح اصطفى وما توفيقي الا بالله والشاعر قال كيف تنهى عن خلق وتأتي مثله كيف تأتي؟ تنهى عن قول وتأتي مثله عار عليك ان فعلت عظيما ويجب الاستنتاج تنهى عن شيء تقول للناس حرام وتجي تبعله يعني انت شنو هذا العار لا هو هنا وان يدمر متعمد تعصى، لذلك المصلح لا بد أن يغادر لإصلاح نفيس، وأن لا يقال ما يروي إليه من الإصلاح، فلن يكون فرد صالح، ولن هو على الأفراد، وبصلاح الأفراد تصلح المجتمعات. إذا كثر الصالحين في المجتمع كثر الصلاة ونزلت البركات نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أتاهم الملائكة الذين أمروا بالإبداع وبروه إبراهيم كان الله كما قال الله عسى وجل عنه على أرواب كثيرة لبقاء حليم رقيق القلب منير كثير كوبة ورجور الى الله ابراهيم الرحمه دعا لأبيهم الاستغفاء إبراهيم من الرحمه ورفقة قال لربه أجنبني ومنية أن نعبد الأصمان فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إبراهيم القريب في أول أصمان ليها حظا أجنبني عبادة الصنم وجنب أولادي عبادة الأصمان من تبعني فإنهم مني ومن عصان حفث الاصنام فانك جلوك غفور رحيم طيب ابراهيم القريه لازلوه الملائكه بالبشرى ساله المهم النبى على البشرى قالوا ارسلنا الى قولوه هل رسلينا ذلك اهلكوا قريه نبي الله صلى الله ابراهيم دخل معهم في مجادلة وجدل الالزام المجادله المجادل الالزاميه دائما في مناظرته بحق الجن كفروا ومضوا لا مثل في الكفر والمض يلزمه طيب اول مجادله مجادله ابراهيم لملائكه الرحمن قال لهم القيدي إذا بيها قلت كمية من الصالحين بتهلكوها قالوا له مبنع لك كسم الجبجة وخمسين تهلكوها قالوا مبنع لك مية مبنع لك خمسين مبنع لك لقى الشغل ما قالوا صالح واحد ما كهلكوها؟ قال لهم بإن نبيها الرؤمن فيها نبي الرسول. كيف تهلكو؟ غير فيها نبي رب ربنا الله مجادلة ومحاججة. فلما ذهب عن إبراه يمتينه واهلا. الا امرأة من الماضي صالح واحد ما تهرف لكن قرار الصالح على حنشيل من من امن بعده. الا المرأة. انها مصيبها ما اصاره. وان مقعدهم والصبح. اليس الصبح بخير? حول الى انهم اتيهم عذاب غير مردود لكن ترجم لابراهيم لماذا جال وناظر ونارج وطلب الارجاء عسى ان يجيب هؤلاء الى ربهم ان ابراهيم لحليب اواب منيب تدفع ابراهيم لهذه المجاله لذلك إذا كثر أهل الصلاة في المجتمعات كان داعي الصلاة قوي وإذا ضرب الصلاة جاء الهلاك وغذياتي والصالحون موجودون عاجوا المؤمنين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لك وفينا الصالحون بي هلاك يشيرك كذير وفينا صالحين الرسول الله عليه السلام قال نعم إذا كثر الخبط إذا الخبط فيك كذير بي, بي الهلاك لكن ثم يؤمنون على نياده والصالح الكافي أمر الله بقي أم هدفت فإنه يبعث على اليمين لذلك يا الإسلام الاسلام زارنا ان يغير الله بنا علينا ما علينا ان نغير ما باحوالنا ونبدا بمحاسبه النفس حاسب نفسك صليت الصلوات الخمسه في المسجد الا واحدة سوى تغير كاشف خمس صلوات ما عدا الفجر ثم العالم الأربعة لكن حاصل النفس ليها الوقت الخاصة ما تضغط الجمع لأن هذه مسؤولية يجي رجل أعمى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اني رجل أعمى وليس لي قائد من قائم ما يحددون يقول لي بل كابل في لحظة. وانت تعلم ما في طرق المدينة من السبال والهواء وبالواية من الطين والرحل. اتأذر لي يا رسول الله ان اصلي في بيتي. فاذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته. بعد ما خرج الآن الرسول القرآن رد علي الرجل صاحب الفجوه رجع الاعمى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء قال الاعمى نعم قال له لا اجد لك رقصه رقصه تصلين بالبيت ما يلا بعدين تشوف الرقصه اللي تخلفت بيها عن وكي وانت تسمع النداء حاسب نفس الإنسان زيد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وحاسبة النفس بيسر على الإنسان إصلاح النفس إذا صرحت النفس يكون لكم طلعة للأفراس صالحين الأفراس صالحين إلا يكون لهم أثر في إصلاح المجتمع ولا تصبح الاحوال إلا بالتومة إلى الله يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم جاء الله الصلاة والسلام على رسول الله حتى رك الصلاه نذكر بثمن من الآيات في الموضوع الايه الاولى من هذه الجمل يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحث بما كسبت أي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقل الذين من قبل كان اكثرهم مشركين الآية في الحرب السنن التي ذكرت في صدر المحافظه او النصيحه ظهر الفساد في البدء والبعد بينما بعد هو الفساد في البدء والبعد اللي هو الفساد في الزرع والضرع ايضا لدي سبب المعاصي بما كسبت أيدي الناس. ودعي حق المؤمن إغرا ظهور الفساد، قلة الزرع والطرد، ليذيب الناس بعض ما عملوا، لعلهم يرجعون. ولعل ذلك في القرآن للتحذير ليس على بابه في هذا العرب. لعل تاتي التمثي والتركي لكن يقول ابن عباس الله عنه لعلك القرآن للتحقيق ظهور المسال في البر والبحر بلة الزرع والفرح المؤمن يعتمد ويرجع ويصحح من المسال كذلك لاعتبار من الغبر أفلن يسيروا في الارض فينظر كيف كان عائله الذين من قبلهم كان أثرهم مشركين والشرك اعظم ذنب يعصى به الله الزنوب اليها قائمه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه قائمه ودائما قائمه الذنوب ليتصدرها الشر والشرب أعظم دم رفع به الله سبحانه وتعالى قال من أشعر بالرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني أي دم أعظم قال أن تجعل لله ردة وهو خلق أكبر ذلك وأكبر جريمة عرفت في تاريخه في دين بالله وجعل الندم والشبيه لله سبحانه وتعالى كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولن من العذاب الأثنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولعل إن في حق المعتبدين للتحقيق لا للترك ولا التمن لذلك المؤمن يعتبر في الغابرين والسعيد من وعظه بغيره لذلك ما جاء في هذه الايات من اخبار اهل القرى الظالمه والتي عفت عن امر الله سبحانه وتعالى والتي تمردت على امر الله من باب الاستهزاء والاستخفاف كما فعل اليهود فبضر الى الذين هانوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم اللبا وغزنه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظلم ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حفظ ظهورهما أو الحوايا أو ما اختبط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا تصالحون الوحظ لعلى الإسلام ذكرنا الله عز وجل من أخبار هؤلاء المعالجين لكي نقالق سبيلهم ونتجنوا طريقهم جاء نفر من الصحابة الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ربما يا رسول الله لقد نزل علينا من التكاليف مع المطير وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيرها الصحابة بيعيشوا مع الرؤان قول النسول ويتدبروا ويقوموا العاصر في آية خلّتن يأتن هذا الانتجاه يا رسول الله قُلّتنا من العمل ما نضيق فقد نزلت عليك هذه الآية ولا نضيقها جاءت الآية قبيرة في بقى الدرس وَلِّدِرْنَاهُ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا <تصفيق> الاعتراض زي ذلك إليه كلامه تمام الرسول عظم بهذه النور أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا انتو سمعتو كلام علمتو ومشغلتكم لذا شغلتكم من, من, من اليهود والنصارى وإذا علمت الآية هل كان فيها الاعتراف نحن بنتفق معاها الآية فعلا ما في انسان بيعداه هي قول الله عز وجل ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ما في المشكلة ليه المشكلة ماذا؟ فيغفر لمن يشاء ويعدد من يشاء الله قال ليهم أنا عايب القول بروسويس تقول شنوه مرة نقول كلام زين ومرة نقول كلام جيد. أنا كل محصيه لهم الشن ده إجيته مرضو وإجيته عزبت عليك طيب بالله لو قالولها سكر قلبك بيشتكوا كيف سكر قلبك من الوسواس تبدا تسكتوا هل سيدتي بتعاين موقع عندك رايك فيه والطلاع عندك قلبك بكل حاجه منك لو تبدأ من الشيخ ذا وسواسك المشيخ ذا اذا خير الله لازم انا عارف واذا شن ممكن اغفر ممكن اعزبك به يبغي أنت مخالف شنو امسك وسواس جنبه لشكله الجماعه ليه قالوا نحنا في تقاليد من الدجاج اللي درناها وعملناها والحكايه تمسكه كلنا والبلد لا نضيفها لكن تدخلت في حته تالي مشابهه اليهود والنصارى فدخلتهم قضيتهم دي نسوها كله كلو مدايرين على ربهم وقالوا نزل عليك كلا وإحنا عم ندر عليك دبكة واقفة الخلاص منك كلا ولا تزودنا شيئا نجمع اليهود والنصارى لا قدر من تخلص التخلص جديد أركان الإيمان نشوف اليهود غاضبين اليهود والنصارى كيف عاملوا في طاعه النارين والصليب لا بد من المقالفه اشبى نمسح الثوبه الشغل اللي We de erop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 جزاء الصور وكان فيها هديه الملح يفيهم أن ربنا قال آمن بعد ربنا علمنا الدعوات الى نهايه الصوره الدعوات كلها جاء هذه كل دعوة ربنا يقول لهم قد فعل قد فعل هو بعدني يا ali. Hey. Assland awesome. بعلمه ياولع بشاتين وغنوات وفضائيات بعلمه على الشاشات الكلام الثاني محل طاوله والكلام الكبير اللي سوونه مسيمون لجبل تعز هذا اللي جانب الكيسات اللي امتعواه امتعناه لذلك الأبو غضو وامه كفوك نحن اراءنا بالله والرسول صلوا وسلموا اعزه الرسول اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم قالوا ماذا نقول قال لهم قولوا سمعنا ورفعنا فلما قالوها وزلت بها السنتهم انزل الله التخطي لا يكلف الله نفسا الا مسعدا الجماعة ليله لهم في الحته كارت الشريع هذا يقول شنو؟ في محلنا ونحن نتبقى قادم بليزون رصير يمكن ليك يبقى ليسوا كبيرا ونقول لكننا ملن طيب الهدية بقية التعراض ربنا لا تباهي وقعت لك إذن الغضاء ما المؤهرس وقعت لك الوالي أو فعل محرم ناسي ما المؤهرس وزيادة والتكرار النساء صلى الله عليه وسلم قال عُفية للأمة وده فيها قليل عبد القاصية عُفية لأمة والنسيان. وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم وما استقرموا عليه كلام شيء في قلبك لكن لا اتكلمت بانسانك ولا تقبل عمل ما عليك شيء سويت بالنسيان ما عليك شيء عملت بالخطأ لا يصطلح وغاتها بالخطا ما عليك شيء جواره عليك بركة صبر الآباء على تكليفا فيه مشقه الدعوة الثانية ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملتهم على الذين من قبلنا الذين من قبلنا يومنا سمعنا وعصينا لربنا نزليهم شرايا والطريق قالت فينا واحد فينا يصلم يصلم التجديد على اليهود بالطهارة كان حكم الاستبراء او الاستجانة من شريطا شريطة اللا نتعدى النجازة المخرج النجازة ما تتعدى احد السنين تظهر بالموية وتظهر بالحجر في اليهود ديازر. امسيكا وجيب المنص اكبر يا شيء في انت اشتغل فيها فيها فيها ليه؟ والله نسعى انتبه فيها وليها في الجسد جيب المقرار حتة الكلام تياسري تشيطة شده وشده الله عليه الدعوة على او ثلاثه ربنا ولا رحم لنا ما لحقنا للنار يا الله ذلك في الزيدار ما يكفي قال الله علم وإلى آخر الآيات ربنا قال قد فعل قد فعل النبي أصحابنا الفصلة أم يوم مجيدي عام الحمد لله والرجال إلى جانب لكننا قادم.